بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات و وما بَيْنَهُمَا إِلَّا إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذر معرضون قل ايتوم ما تدعون من دون الله او نيه ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركون في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين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 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا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 إن عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 ووصين الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أنا شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالح ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اولائك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون، والذي قال لوالديه أُفِلَّكُما أَتَعْدَانِيَ أَنُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ من إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وَلِنُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَالِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 ولقد مكّنّاهم فيما مكّنّاكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمع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 فَلَمَّا قُضِيَ وَالَّذِي لَا قَوْمُهُم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 إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كَفَرُوا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشد الوثاق فإنما من بَعْدُ بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أو زارها. ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعس لهم واضل أعمالهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَىً لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَعْصِرَ لَهُمْ فَمَن كان على بينه من ربه كما زُيِّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُم وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ لَمُرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ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 أم حسب الذين في قلوبهم مرضٌ اللين يخرج الله أضعاهم ولو نشأ لأرناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضغانكم ها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 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من يعمته عليك ويهديك صراط مستقيم وينصرك الله نصر عزيز هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم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 يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا نراد بكم ضرا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَلْ بَغَونْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أعتدنا للكافرين فعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور الرحيم سأقول المخلفون إذا طلقتموا إلى معانم لتأخذوا هذا رونا نتبعكم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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا